وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء إني بلواكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولא إن أذقنا الإنسان مننا رحمة ثم نزعلها منه ثم نزعلها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعده الراء مسته لا ذهب السيئات عني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 فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَعَلَبُوا فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَلَّ إِلَهٌ إلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْلَتَهَا نُوَفِّيْ لَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا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 فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن, ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا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 وأتاني رحمة من عينه فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويقوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنب طارد الذين آمنوا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 ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتروا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 وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍا وَوَحِينَ وَلَا تُخَاطِبَنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبَنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَا لَأُمِّ مِنْ قَوْمِهِ ثَخِرٌ مِنْ قال إن تَسْخَرُوا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين سنين وأهلك إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم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 وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّهُ نَبِيٌّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 بِليَ يَا نُوحُ هَبْطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ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 واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني دميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من داب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 ونديناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلاً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 ذلك وعد غير مكذوب، فلما دا أمرنا ندينا صالحه والذين آمنوا معه برحمه منا بِرَحْمَةٍ منا ومن خذ يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز.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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حليز فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 ولما داءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ثرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد أو أوي إلى ركن سديء قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصلوا إليك فأثر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاهها إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني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 ولم مات أمرنا ندّينا شعيبه والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة بئس الرفد المرفود بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موثى الكتاب فاختلف فيه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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلبو فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من اللهيل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى, ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد أول بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً إلا قليلاً من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو ساء ربك لجعلنا واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن تهنم وتمت كلمة ربك لأملا أن تهنم من الجنة والناس أجمعين لا املا ان ندهنم لا املا ان ندهنم من الدن والناس أجمعين اجمعين وكلن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك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 يعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه